بسم الله الرحمن الرحيم <تحكي> بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أفقالها وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَغْبَرَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَغْبَرَهَا بأن ربك أوحى لها بأن يوم إذ يصدون الناس أشتاتا ليروا أعمالهم يوم إذ يصدون الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن يعمل مثال زرة خيرا يره ومن يعمل مثال زرة شررا يره ومن يره